موقع رياض القرآن يقدم الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالكي قل ما لا تقف إنك أنت الأعلى وألق في يمينك تلقف ما صنه إنما صنه كيل ساحل وما يفلح الساحل حيث أتا فوقي السحرة سجدا إنه لك بكم الذي علمكم السفه فلأقطع من أيكم وأجلكم من خلاف ولا أصلب أنكم في جذو إنه الله خير وأبقى إنه من يسربه مجرم داری که جزا